Bismillahirrahmanirrahim. ريحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا كبقنا قبل يوم الحساب يصبر على ما والطير محشورة كل له أواب وسببنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم فإن الله ندغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سعاء الصراط إن هذا علينا نعدو إليكم فقال لك فينينا وحزني في الفقاء وانا لقد ظلمتني سعادنا حتى كان لي ان اعاد واني ما يكفي عن منقولات إلا الذين هم الذين امنوا وعملوا الصالحات El Espíritu He's a funny fitter. يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فولوا للذين كفروا من الذين آمنوا وعملوا الصالح كالمفسدين في الأرض أم في صفنات الجهاد فقال ان باب وقلنا على كرسيه كسدا strengthens horken en kозler spiter spiner på ut deg å ud fra opp opp alle skrygen Ал bur Aí White Network entr'andre h tamanhoen en k نعم العبد إنه og hossak og hossak أتخذناه <تصفيق> السخل inn med